يروى لشاعر للمعالي شاعر رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن رغم طغاة البشر كل المحن فهذا هو زيد قد حمل الرايا فها هو زيد قد حمل الرايا بباس شديد يمضي للغايا بباس شديد يمضي للغايا فها هو زيد قد حمل الرايا فها هو زيد قد حمل الرايا بباس شديد يمضي للغايا بباس شديد يمضي للغايا شعيرون شعيرون للمبا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 شجاع أبي تشهد له الساح. <سؤال> شجاع أبي تشهد له الساح. وهذا ابن روحة قد ترك الرح. وهذا ابن قد ترك الرح. شجاع أبي تشهد له الساح. شجاع أبي تشهد له الساح. سائرون سائرون من المعالس.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 جعفر لديننا يثاب يطير في الجنه وهو بها اجدا يطير في الجنه وهو بها اجدا وها هو جعفر لديننا يثاب وها هو جعفر لديننا يثاب يطير في الجنه وهو بها اجدا يطير في الجنه وهو بها اجدا سائرون سائرون للمع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 Seyfüllana taşit, kam zelzal el akıdâm, kafirin رغم صعاب الزمن ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمن ورغم كل الفتن رغم تغات البشر ورغم كل المحن رغم تغات البشر ورغم كل المحن نحن فسان موتى دبل معاد دربنا نحن فسان موتى وراية العزلة